Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku yang dirahmati Allah Allah subhanahu wa ta'ala Telah memberikan senjata kepada kita Untuk menjadikan hidup ini lebih mudah Salah satunya adalah Dengan istighfar Dengan istighfar Allah subhanahu wa ta'ala Akan memberikan kemudahan Bahkan kenikmatan hidup kepada kita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 أستغفر الله العظيم الذي لا إناه إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إناه إلا هو الحي القيوم وأتوب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 أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأدوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأدوب